ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتقلوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعطلنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يَسَ أَنْزَلُوا كِتَابًا أن وَنُرْسِل عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَالُوا اسْأَلُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِن ذَلِكَ فَقَالُوا, فقالوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَخَطَمَهُ الصَّيْقُ قَتْبَ ذُلْمِهِمْ ثُمَّ تَخَطَّلَ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ اللَّيْنَةُ فَافُونَ عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سِفْرًا مُّبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمَيْسَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سَجَّدُوا وَقُلْنَا صدقوا وما قلنا لهم لا تعدوا في السبت وخذنا منهم ميثاقا قليلا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بأيات الله وقتلهم الأب بغير حكم وقولهم قلوبنا قل بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بختار عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شُبِّيَ لهم وإن الذين قتلَفوا فيه لَفِي شَكٍّ مِنْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ يُنْلَى الْعِلْمَ إلَّا التِّبَاعِ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّقَهُ اللَّهُ لَيْلًّا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَإِنَّ مِنْ أَهْل كتاب إلا لؤمنوا إلا لؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم سفيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات نهلت لهم وبسدهم عن سبيل الله كثيرا وأقلهم الربا وقد نهو عنه وأقلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الرسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤمنون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيماً. إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَآتَيْا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَيَكَ وَيَعْقُوبَ وَالَصْبَاتِ وَعِيْسَى وَأَيُّبَ وَيُّنُسَ وَهَارُونَ وَسُّلَيْمَانِ وَآتَيْنَا دَ <تصفيق> ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يقول للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما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 ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان ان ان, إن الذين كفروا ولم يكن الله له وليا فذر اللهم لا اله الا طريق جهنم خالدين فيها وذل وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خير لكم وان ذكروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما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 فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إن تهوا خيرا لكم إننا الله الله واحد سبحانه أن يكون له, له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكلا لن يستنقف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة مقربون وَمَن يَسْتَنكِفُ عن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ولا يجدون لهم من دون الله ولي ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم مرهان من ربكم أنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين أمنوا بالله واتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه فضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما <تصفيق> يستفون ويقولوا إلاه يفتيكم في الكبالة إن المرء هلك ليس له وله <تصفيق> ان امروان لها كلثرا فلله ولده ولا هو له وله قرن فلها نصف ما ترك وهو يرثها ان لم يكن لها ولد فان كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وان كانوا اكثر رجال ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين يبين الله لكم ان الله بكل زين عليم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أفو بالأقود وحلت لكم بهيمة لنعام إلا ما يطلع عليكم غير محل الصيد وأنكم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا سائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحدي والقلايد ولا آم ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حلبتم فاصطادوا ولا أجزمنكم سناء مقامنا أن صدقكم على المسجر الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإسم والعضوان واتقوا الله إن الله سديد العقاب فرمت عليكم الماجة والدم ولحمة الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنكة والمنغودة والمتردية والنفيحة وماكب السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسط اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم وخشوون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينة فمن اتطرقا في مصنصة غير مطدان في الليثنين فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا وحل لهم كل يقولوا حل لهم الطيبات وما علمتم منها الزواحي مكلمين تعلمونهن مما علمكم الله فقلوا مما عليكم مذكروا اسم الله عز الَّي وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ الْيَوْمَ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى أسفلات فاغسلوا وجوهكم وعيديكم إلى المرافق وامسحوا بروسكم وارجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاتطهروا وان كنتم مرضى أو على أسفر أو جاء أحد منكم من الغائب منكم من الغائت أولمستم النساء فلم تجدوا من فتيمموا سعيدا طيبا فانسعوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتيم منمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا واطنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصبور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين للليش وذاب الكسته ولا منكم سنآن قوم على أن لا تعدلوا يعدلوه وأقرأوا للتقوى واتقوا الله إن الله قبير بما تعملون وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الدَّحِيَّةِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا نَجَاكُمْ نِعْمَتُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّتْ قَوْمٌ أَن يَمْزُقُوكُمْ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ وَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَفْواهَهُمْ كَفَّ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ نِسْرَائِيلَ وَمِنْهُمْ مَن ضَيَّعَ مِيثَاقَهُمْ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وعزرتموه وأقردوا الله غرضا حسنا لو كفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخل أنكم جنات, ولا أدخل أنكم جنات تجري من تحتها لنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل فبما نقضهم ميثاقهم لعنهم وجعل قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مآديه ونسوا حظهم مما ذكروه بي ولا تزال الطالع ولا قا إنتم منهم إلا قليلا منهم فافعلهم صفح إن الله لا إن الله يحب المحسنين <تصفيق> وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ خَذَلْنَا بِعَهْدِهِمْ وَنَسُوحَ الضَّمِّ مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ بي فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ يَا مَنْ الْكِتَابِ أَيَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كهير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتماع لدوانه وصول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض الجميع ولله ملق السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وحباه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يساء ويعذب من يساء ولله ملك السماوات والأرض ما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فطلط من الرسول أن تقولوا أَو تَقُولُونَ مَنْ جَاءَ بِبَشِيرٍ وَنَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ كُنُوهُ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إذ, جا... إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ حَدًّا مِّنَ الْعَالَمِينَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا ذا يخرون قال رجلان من الذين يخافون نعم الله عليهم دخلوا عليهم البار فإذا دخلتموا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها وذن ما فيها فذهب فذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قائدون قال ربي إني لا أملئ إلا نفسي واخير فبق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمتنا عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأسعل القوم الفاسقين واطلوا عليهم نبأ ابن آدم بالحق إذا قربا قربا أنفس قبل من أحدهم ولا من تقبل من الآخر قال لا قت لنك قال لا ينال قال لا قت لنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لا إمسط طيلك يا دك إلهي يا دك لتك طولني ما نبى استمديه لا يك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن أبو أبي إثني وإثني فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء ظالمين فطوعت له نفقه وقتل أقيم فقتله فأصبح من القاسرين فبعث الله غرابي بحسب الأرض ليرئه كيف جواري سوى تأخي قال يا ويلتا عجزت أن أكون مثل هذا الغراب فواري سوى تأخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنهم من قتل نفسا غير نفسه أو فسادا في الأرض أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياه فكأنما أحيانا جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمصرفين لمصرفون إنما جساء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن أي يقتلوا, أي يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من غلاب أو ينفر في الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فعلموا أن الله أفور رحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِسْلَبُوا مَعُوا لِيَفْتَجُوا بِهِ لِنْ عَذَابِ يَوْمِكِ أَمَا تُقُبِّلْ لَيْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ يُرِيدُونَ أَنْ يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ مَا هُمْ بِغَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ wassalatu wa al mursalin wa bihi ma kasana kalamun minallahi Allahu 'azizun hakim wa qad tabayna ba'dul may wa'lam anna Allaha ta'ala 'alayhi rahim alam ta'lam anna Allaha lahumul qismawaati wal ardha ya'dhimaysa'uha wa fi limaysa'a والله على كل شيء قدير يا إيها الرسول لا يحسنك الذين يسارعون في القفل من الذين قالوا آمنا بيفؤههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون لكذب سماعون لقوام آخرين لم يأتوا كيحرفون الكلمة من بعد موادعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوا فاحذروا ومن يرد الله فتته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم لهم في الدنيا خذوا ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكادون لاستغطب إن جاءوا كواق بينهم أو أعرض عنهم وَإِن طُرِدَ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ هَكََمْتَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ وَكَيفَ يُحَكِّمُونَكَ وَإِنَّ لَهُمُ التَّوْرَاةَ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبينا الذين أسلموا بالذين هدوا هدوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه صهدا فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تستروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون فَكَفَّارَةٌ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَفِي نَارٍ ذَارِينَ بِسِبْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ التَّوْرَاةَ وَتَأَيِّنَهُ الْإِنْجِيلَ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَأَلْيَكُمُ الْكِتَابَ أَن تُنَزِّلَهُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الفاسقون. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ من وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو إِلَّا اللَّهُ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَفِيهِ نُقْضِي بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَا كَانَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ تَيَهْوَ وَأَمْنَذَارُهُمَا أَنْ يَفْتِنُوكُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِعَذَابٍ جَنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ قَانِتًا وَقَائِمًا يُقِيمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى بعدهم أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ <تصفيق> فَأَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْبَشَرِ وَأَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَصْبِحُوا عَلَىٰ مَا عَمَرُوا فِيهِ أَنفُسَهُمْ مِنَ الدَّهْرِ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ نَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ إِيمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعْكُمْ حبيثت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا عائل الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله جرام لقوم يحبهم ويحبونه وذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله لا يخافون على مطلائم ذلك فضل الله يؤتي من يسعى والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا وآمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راقعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والغفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم من الصلاة اتخذوها هزوا والعجاء ذلك بأنهم قوموا لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنكمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل قبله وأن أكسعكم فاسكون قل هل أنبيكم بشر مين ذلك ما سواه تنين دا الله ملا رحمة الله وقد جاء عليهم جعل من ملوكه سوا الخناس رواح فاقود ولا يكشرون مكانه ما ضل عن سوى إسرائيل وإذا جاءوكم قالوا آمننا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا منهم وهم قد خرجوا به والله عارم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسجدون في الإسلام والذواني ما صوت لا بيسمع كانوا يعملون لولا ينهاه الربانيون والأحبار عن قوليون لسهو الأقليون سهد لبئس ما كانوا يسمعون وقالت ليهو وقالت ليهوذد الله مغلوله ولتهديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما وسوط ثانيون في كيف يشاهوا ولا يجدن كثيرا منهم ما وزيد اليك من ربك تويانه وقفره وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَكُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِّلْحَرْبِ يُطْفِئُونَهَا اللَّهُ فَشَتَّتَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَيَصْنَعُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ إنهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يحكمون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تغفر فما بلغت رسالته والله يعصمك من النار إن الله يهدي القوم الكافرين قل يا أهو الكتاب لست معنا شيء حتى تقيم التورار والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهما أنزل إليك من ربك ريانا وقفا فلا تأسى على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمد صالحا فلا خوفنا عليهم ولا هم لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ كِتَابًا وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ الرُّسُلَ ۚ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ ۖ تَرَوْنَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۖ وَيَقُولُونَ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَحَسِبُوا أَنَّهُمْ عِندَهُمْ فِتْنَةٌ وَهُمْ صَمٌّ وَبُكْمٌ ۖ فَمَا هُمْ مُّصْغُونَ ۖ وَعَصَوْا ۖ فَقَضَيْنَا عَلَيْهِمْ ثم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبد الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد هرم الله عليه الجنة والله النار وما للظالمين من أنصار <تصفيق> لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله إلا إلا إلا إلا إلا وحي وإلا مطلعته وما يقولون لا يسرن الذين كفروا منهم هذا بطلهم اِذَا يَقُولُونَ إِلَى اللَّهِ يَسْتَغْفِرُونَهُ وَهُوَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مَا الْمَسِيحُ بِنَبِيٍّ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَتْ يَقُولُ إِنَّ الْعَظِيمَ كَذَلِكَ ۚ يَنظُرُ كَيْفَ يُؤْمِنُونَ لَهُمُ الْآيَاتُ ثُمَّ يَنظُرُونَ أَنَّهُ قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضره ولا نفع والله هو السميع العليم قل يا ياهن الكتاب لا تقلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قول وضلوا عنه وضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعنا الذين كفروا من, من بعد إسراء لعنا الذين كفروا من بني إسراء إلى على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يعظون Kanulah itu nafkah ramu kering fahruhulabi semaikan oleh fahruhun. Tidak kahiram minunya tawallah nalla. Ina kahruhulabi semaikatbuatlah muksumangsa itu. Muhalihimu fiyanta bihum fahruhun. Walau kanul minunabillahi wa nabiyaun shaleilahim. Takhudhum awliya. Walakin ولَكَ زِدَانَ أَقْرَبَهُمْ مَنْذَتَ الْلَّذِينَ آمَنُوا آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّنَا صَرَادَ الْكَبِئْنَ مِنْهُمْ كَسِيسِينَ وَرُبَانَ وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ